بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وَأَوْسَعْتُ الْجِبَالَ بَسَاءَ فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثَاءَ وَكُنْتُم أزْوَاجًا سَلَامَتَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ألة من الأولين وقليل من الأخير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 إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما صالح من دود وظلم من دود وما إمسكوب وفاكهة كثيرة لا من ولا من نوعة وفروش مرفوعة إنا إن شاءه النا شاء فجعلناهن أبكارا عربنا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الأولين dan anak-anak yang terakhir Apa yang anak-anak yang terakhir dalam kemahiran dan kemahiran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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَن لَّمَذُوسُونَ أَوَآبَا ولن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالم كذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما لئون منها البطون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 فَلَوْ لَتُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ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 ولقد علمتم النشأة لولا فله لا تذكرون أفرايتم ما تحرثون فرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ان نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَسَاوَىٰهُ أَجَجًا فَلَنَا لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتَ النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرةً ومتاعًا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 كف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوبُ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ اتَّنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ لَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُدُّونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضال